<تصفيق> اللعنة الرحمن الرحيم وره cordial sinnai wo أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ z z فَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ثُمَّ سَنُقْوِي مِنْهُ ضَعْفًا ثُمَّ نُرَدُّهُ أَسْفَلَ من ننور الكل تلا يعسيب كذا توب